أن الأم طلبت أن ترضعه وقال الأب ترضعه غيره غيرك فهل يجبر الأب على موافقة الأم الجواب نعم لأن الله يقول والوالدات يرضعن أولادهم فبدأ بالوالدات ولأن لبن الأم غالبا أمها ولأن الأم أشفر ولأن ذلك أدعى إلى التعاطف بين الأمي وولدها ولكن لو طلبت عليه أجرة أكثر من غيرها فهل يلزمه دفع الأجرة لا لا يلزمه دفع الأجرة والمراد إذا كانت في حباله على قول أو إذا كانت منفصلات عنه على القول الثاني أنت فأمين هذه؟ يعني فيه رأيها لعهل العلم يعني فيه لعهل العلم رأيه طيب الأول أن للأم أن تطلب الأجرة ولو كانت مع الزوج والثاني أنه إذا كانت مع الزوج فليزلها إلا النفع وهذا قوله وراجح كما سألت ومن فوائد الآية الكريمة وجوه دفع العواض في المعاورة من أين يخرج؟ إذا سلمتم ما آتيتم من أول وعما أن تسترضع لولدك ثم لا تدفع الأجرة فإن هذا حرام وفي الحديث أعطوا الأجيرة أجرهم قبل أن يجبت عرق وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رويه عن الله أن الله قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرم فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولمعني أجره ومن فوائد الآثة الكريمة أنه يجب على الأنسان تسليم العوض المعروف أي بدون ماطلة وبدون نقص لأن هذا هو المعروف الذي يتعرفه الناس بينهم ويعرفه الشر ويضطره لقوله إذا سلمتم ما آتيهم بالمعروف، ومن فوائدها أنه لا يلزم الأجير سوى ما قدر، أو سوى ما قدره، إذا وافق عليه، إذا وافق عليه المستأجر، أو عبارة أو لا يلزم المستأجر أكثر مما قدر، إذا مما قدر أو مما جرى بينه وبين المُجِّد. لقوله إذا سلمتم ما آتيتم فلو أن المستاجر طلب منه أن يزيد في الأجر أفاد تمام العقد فإنه لا يلزم حتى لو غلت الأشياء ولو زادت المؤن دام اتفقوا على شيء فللزموا سوى ما اتفقوا عليه ومن فوائد الآية الكريمة وجوب تقوى الله لقوله واتقوا الله وما أكثر ما يأمر الله تعالى بالتقوى لأن عليها مدار الدين كله إذ أن التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نعيه ومن فوائد الآيات الكريمة وجوب الإيمان بصفة الله عز وجل لقوله وعلموا أن الله بما تعملون بصير ومن فائدها التحذير من مخالفة الله لأنه بعد أن أمرت تقوى قال وعلموا أن الله بما تعملون بصير ومن فائدها عموم علم الله لقوله بما تعملون وما اسم موصول عام ومن فوائد الآية الرد على الجبرية لقوله بما تعملون وقوله أيضا آتيتم هنا وإن ردتم فيها فيها عدة شواهد ترد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبرٌ على عمله ليس له إرادته فيه طيب نعم هل يستفاج من آلات الكريمة إستفاجه البصر لله من قوله بصير لأن البصير ذكرنا أنه أن له معنين البصير بمعنى الذي يبصر المغيات والبصير بمعنى العليم ثم قال الله تعالى والذين يتوفرون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا بأنفسهن. أولاً إعراب الآية الذين مبتدع اسم موصول مبتدع ما بين محل والمنحرف. وجملة يتوفون صلة صلة الموصول لا بد أن الموصول نصلي. وجملة يتربصنا خبر الذين وفيها إشكار حيث لم يوجد رابط يربطها بالخبر لأن قوله يتربصن بأمسنين ما فيها ضمير يعود على الذين فاخترف الناس في تقدير هذا في في تقدير الخبر أو في كيفية الربط بين المبتدا والخبر فقال فقال بعضهم والذين توفر منكم ويادرون أزواجا بعدهم يتربصن ويادرون أزواجا بعدهم يتربصن وعلى هذا فيكون الضمير في بعدهم هو الغابط الذي يربط نعم بين المبتدا والخبر وقال بعضهم تربح وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص فجعل المبتلى شيئا مقدرا أي وأزواج الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربص هذان وجهان ولكن الأول أيصر من الثاني الأول أيصر والذين فن أزواج منكم بعدهم يتربصن أو يذرن أزواج يتربصن بعدهم أربعة, أربعة أشهر وعشر أيضا طوله أربعة أشهر وعشر أربعة رابها نائبة مناب الظرف لأنها مضافة إليه وقوله وعشرا أي عشر ليال وعبر عنها عن الأيام بالليال لأن الليال هي غرر الأيام حيث إنها قبلها وقوله فلا جناح عليكم لم يقول فلا جناح عليهم بل قال فلا جناح عليكم مخاطبا الرجال لأنهم أولياء النساء إلى آخر نعود الآن إلى المعنى والذين يتوفون منكم قد يتوفون بضم الياب ولم يقل يتوفون لأن الإنسان متوفى والتوفي بمعنى قبض الحق وافيا وقال توفيت حق منه أي قضيته وافيا والإنسان متوفى لأنه يقضي أجله في الدنيا ثم توقظ ظروفه وقاله يتوفيون بالبناء المجهول من الذي يتوفى <تصفيق> <تصفيق> ورد في القرآن على ثلاث أود فمرة أضيف إلى الله ومرة أضيف إلى ملك الموت ومرة أضيف إلى الرسل الذين هم الملائكة قال الله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمر في منامها فهنا أضاف الأفاة لمن؟ بالله إلى الله وقال عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وقل بكم فأضاف التوفي إلى ملك الموت وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا فأضافوا التوفي إلى أرض الرسل وجمع بين هذه الوجوة الثلاثة سهل وممكن أما إضافة التوفي إلى الله فلأنه بأمره وإذا وقع الشيء بأمره فهو الفاعل له كما يقال بنى عمرو عمر بن العاص مدينة الفسطاط. بنى عمرو بن العاص هو ما بناه بيده ولكنه بنيت بأمره وكذلك تقول بنى الملك قصرا مشيدا أي أمر ببنائه فوقعت إضافة التوفي إلى الله لأن ذلك بأمره وأما الجمع بين الرسل وبين ملك الموت فالرسل جمع وملك الموت مفرد والجمع بينهما بمعثين أن لملك الموت أعوانا يساعدون ويسوقون روحه من أسفل البدن إلى الحلقون ثم يأتي ملك الموت ويقبضها أو نقول إن ملك الموت يقبض الروح ويعطيها الملائكة ملائكة الرحمة أو ملائكة العذع ولهذا بنية الآية الكريمة هنا بنية الفياد فيها للمجهول يتوفون منكم طيب هل يصح في غير القرآن أن نقول فلان متوفى بالبناء الفاعل؟ نعم قال بعضهم إنه يصح والمعنى توفى أجله له المقدر له أي استوفى كأنه حق له فاستوفى نعم وقول توفون منكم الخطاب لمن الخطاب للناس جميعا لأن الله يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينة وعلى هذا فكل كاف الخطاب في القرآن فإنها بالناس جميعا، <تصفيق> وقولوا يدرون أزواجا أن يتركون وراءهم أزواج، وأزواج جمع زوج وهو من عقد له النكاح من رجل أو امرأة، الرجل قال له زوج، والمرأة يقال لها زوج، <تصفيق> إلا أن الفراعين رحمهم الله اصطلحوا. على أن الرجل يقال له زوج والمرأة يقال لها زوجة من أجل التمييز بينهما في التمثيل وقال يذرون أزواجا نكرة هيشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة والمدخول بها وغير المدخول بها كذا ويخرج بها من ليست بزوجه كالسرية وأم الولد فإنه إذا مات السيد عن أمته فلا تتخل في الآلة الكريمة ولو مات عن أم ولدي التي كان يطعها وآتت منه بالولد فإنها لا تدخل في الآلة الكريمة إن الله يقول أزواج ولو عقد على امرأة عقدا غير صحيح فإنها لا لا لا تدخل في الآية لأن الله يقول أزواج وهذه نزلت بزوج فلو عقد على امرأة وهي وهو لا يصلي وهو لا يصلي تاكل الصلاة ثم مات فإنها لا تدخل فيها هذه الآية ما عليها عدة وإن ك... لكن إن كان قد وضئها فعليها استبراء فقط لماذا لأنها غير زوجة لأنها غير زوجة إذ أن هذا العقد ليس بصحيح باطل، وقلوا يللون أزواجا يتربصن بأنفسهن يتربصن يعني ينتظرنا لأن تربص مجتملة في حروفها الأصول على الراء والباء والصاد فهي موافقة لمادة صبرة ولهذا كان معنى التربص الحبس ومعنى الصبر الحبس وقال يتربص لأنفسهم أن ينتظرنا تنتظر بنفسها. وإنما قالت تربص بنفسها لأن المرأة بطبيعتها تطلب النكاح فقال الله لا تربصي بنفسك يعني انتظري مثل ما أقول أرفق بنفسك هون على نفسك وما أشفها وأما قول من قال إن أنفسهم توكيد للفاعل في يتربصنا زيدت فيه البأ وجعل معنا الآية يتربصن أنفسهن فزيدت الباء فهذا ليس بصحيح لأن أصل عدم الزيادة ولأن مثل هذا التركيب شادوا في اللغة العربية وعلى هذا في المعنى الصحيح يتربصن يوسن أي ينتظرن بأنفسهن فلا يعجل أربعة أشهر وعشرا عشرة أيام ولا عشر ليال،, <تصفيق> عشرة, ليال. <تصفيق> عشرة ليال، بل عشرة أيام، لكن عبروا عن الأيام بالليال، ولهذا قال الله عز وجل في سورة طه: إلَّا لبثتم إلَّا عَشْرَ نعم إذ يقول أمثلهم طريقة. نعم. يقول أمثلهم طريقة إلَّا لبثتم إلَّا يوم اقرأوا الآية قبل أن ويوم انفروا ونشروا المجرمين يومئذ زرق يتخافتون بينهم الا بثهم الا عشر نحن أعلم بما يقولون اذ يقول امثالهم طريقه الا بثهم الا يوم نتبين مراد العشر هنا الايام فهنا قوله وعشرا يعني عشافيه لكن قال اهل اللغه انهم يعبرون أي العرب بالعشر بالليالي عن الأيام لأنها سابق سابقتها وهل الأربعة أشهر وعشر تعتبر بالأهلة أو بالأيام فيها, فيها خلاف سيأتينا إن شاء الله تعالى ذكر فوائد وقول أربعة أشهر وعشرا لماذا اختير هذا العدد ولم يعلق الحكم بالأقرأ كما في المطلقات قال بعض العلماء اختير هذا العدد لأن أقل ما يمكن أن يتحرك فيه جنين أربعة عشر وزيدة العشرة للإستثبات هكذا ذكره بعض العلم ولكنك عند التأمل يتبين لك ضعف هذا التعليم لماذا لأن المرأة المتوفى عنها زوجها قد تكون صغيرة لا يمكن أن تحمل وقد تكون كبيرة آلسة من الحمل هل كذلك ثم إن الاحتياط بعربعة أشه وعشر يمكن العلم ببراعة الرحم قبل هذه المدة أليس كذلك يمكن أن قبل هذه المدى فتبين بهذا أن الحكمة شيء آخر وعندي والله أعلم أن الحكمة وأنه لما كانوا في الجاهلية تبقى المرأة حولا كاملا في العدة بعد موت زوجها وعين تبقى تبقى في حشب بيت في بيتها، يعني مناها البيت من الشعر يحط لها بيت صغير خبا مثل رشبة لها تجد فيه ولا تمس الماء أبدا. تأكل تشرب لا بأس، إذا الماء تموت لكن ما تمس الماء أبدا. وتبقى بعرقها ورائحتها وحيدها ونتنها لمدة سنة كاملة. نعم. فإذا تمت السنة أتوا لها بعصفور وإلا فارة وإلا شيء قالوا امحشي به فرجك فقل ما تتمسح بشيء إلا مات منين من أبائح الكريهة من مدة السنة يأتيها الحظ إثنى عشر مار وهي فيها ثم إذا تم الحول أتوا لها ببعرة فآخذت البعرة ورمت بها وش الفائد منها يعني تقول كل ما مر علي فهو أهوى من رمي هذه البعرة شوفوا شلون هذا حكم جائر ولا يذب الله وسفيه أيضا فجاء الإسلام وأبدل الحول بهذه الأربعة الأشهر لأن أربعة أشهر ثلث حول وعشرة أيام ثلث الشهر وثلث كثير فأتي من الحول بثلثه ومن الأشهر بثلثها فإن تبينت هذه الحكمة وكانت هي مراد الله عز وجل فذلك من فضل الله وإن لم تتبين فإننا نقول الله أعلم بما أراده وهذه كغيرها من من من العبادات وعدد التي لا لا نعلم الحكمة فيها فإذا بلغنا أجلهن إذا بلغنا الضمير عود على الأزواج المترف عنهم أزواجهم أزواجهم أجلهن أي مدة العدة وأجل كل شيء غايتة أي غاية التي تنتهي بها العدة فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف فلا جناح عليكم الخطاب للناس ولم يقل فلا جناح عليهن كما هو متوقع المتوقع أن يقول فإذا بلانجرهن فلا جناح عليهن لكنه قال فلا جناح عليكم لماذا؟ لأن الخطاب لأولياء النساء فلو أرادت المرأة أن تعمل شيئا محرما عليها في هذه العدة لازم وليها أن يمنعه وإذا تمت العدة فلا جناح علي, على وليها أن يمكنها من أن تفعل في نفسها ما تشاء لكن بالمعروف وقولها هل في أنفسهن بالمعروف فيما فعلنا فيه أنفسهم بالمعروف وش هذا الفعل اللي كان بالأول ممنوع كان منوعا بالأول ثم كان جائزا بعد انقضاء الفعل هو الإحداد الإحداد وهو اجتناب الزينة وكل ما يدعو إلى جماعها ويرقب في النظر إليها هذا الإحداد فما دامت في العدة فإنه يجب عليها أن تتجنب هذا الشيء فتلبس الثياب الخلاقة صح لا. لا. لا لا لا طيب تلبس لا ما لا من الثياب لا لا الجمال هذا صحيح يعني لا لا تلبس الثوب الجديد والثوب الملون لكن لا تلبس لا جميلا لأن هذا يرغب في النظر إليها ويرغب إلى جماعها. فإن الرجل إذا رأى المرأة متزينة، لا شك أنه يرغب. طيب؟ تتجنب الحلي؟ نعم. نعم. لأن هذا داخل في في ما في النظر إليها. تتجنب التحسين بأنواعه، سواء في اليد أو الرجيم أو العين أو الوجه أو الشفتين. كده صح الحنى تنمن من نعم تتجنب الطيب بأنواعه كده إلا دهن العود طيب كل الطيب بأنواعه إلا أن الشارع رخص لها إذا طهرت بشيء من النوع بنوع من الطيب وهو القص أو الأضفار ويشبه والله عالم هذا العود الهندي هذا أنها تطيب به تبخر لأجل إزالة الرائحة التي بقيت بعد الحيض طيب تتجنب مشط رأسها لا طيب الاغتسال ما تتجنبه طيب استعمال الصابون لا لا فلذي فلذي فلذي إن كان مطيبا تتجنب، وإلا فلا. طيب هل هل يجب عليها أن تغتسل في يوم معين من الأسبوع أم ما تشاءت ما تشاء. مع أن عند العامة يقولون إن ما تتطيب ما ما تغتسل لا يوم هل يجوز أن تصعد إلى السطح في الليالي المقمرة؟ نعم. ليل مقمرة. يجوز. نعم. طيب مشاهد هالقمر. نعم. ي يقول عامة إنه لا جوز أن تصعد إلى إلى السطح أو تخرج إلى صحن البيت في الليالي مقمرة لأن القمر يشاهدها حينئذ إذن. والقمر القمر يقولون إنه إنسان بدليل أن له عينين. ما دعوون ولسان وشفتين ولا بس عينين وأنف بدين أنه عينين وأنف يشوفون هالسواد اللي في القمر ويحسبون أنه يحسبونه عينين طيب وطوله بالمعروف حتى بعد اقتراع عدة لا بد أن يكون ما تفعله في نفسها في نطاق المعروف. والمعروف وما يتعرف الناس ويعرف الشر فلا يخرج عن المرؤة وعن عادة الناس ذو المرؤة ولا يخرج عن نطاق الشر. فلو عرادة متبرج تقل متبرجة متزينه متضييبه قلنا قلنا لا لا تؤسر. ثم قال والله بما تعملون خبير. ختم الآية بهذا. تحذيرا من مخالفتي. يعني احذروا أن تخالفوا هذا الحكم فإن الله بما تعملون خبير والخبير هو العليم ببواطن الأمور فهو أخص من العليم لأنه أخوذ من الخبير الأرض والحرث ومنه مخابرة المزارع لأن الزرع يوضع في الأرض فيدفن ويختفي الخبير هو العليم ببوات الأمور وخفايا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء لا جناح يعني لا اسم ولا حرج فيما عرضتم به الخطاب في قوله عليكم لجميع الناس كل خطاب في القرآن بالأطفال الجمع فهو للناس عموما إلا ما عينه السياق بقليل فلا بأس لأننا ذكرنا قبل قليل يا أيها الناس ها قد جاءكم برهانهم من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا في القرآن نازل لجميع الناس ولجنى عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء فيما أي في الذي وإن شئت فقل ما نكرة موصوفة أي في قول عرضتم به من خطبة النساء ولكن الموصول أولى والدليل على أنه أولى أنه بين في قوله من خطبة النساء وعرضتم التعريض والتلويح هو أن يأتي بالكلام غير مصرح بمراده في التصريح وتلويح وتعريض التصريح والتعريض والترويح معناهما واحد يعني يأتي الإنسان بكلام لا يتبين فيه مراده مثل بالنسبة للمهل معنا أن يقول للمرأة إني في مثلك لراغ أنا أرغب الزوج التي مثلك التي هي مثلك نعم إنك امرأة يرغب فيك الرجال وما أشبه ذلك إذا نقلت العدة فأخبريني نعم وعلى هذا فقس هذا التعريف هذا ما في تصليح إنه يخطبها ولا ولا لا لنفسه ولا لغيره لكنه يسمى تعريضا انتهى الوقت روا الأجمال أزواجهم يترابص أزواجهم يتربص سيكون هنا تقديم مبتدى نعم خبر خبر الجملة يتربص والجملة من المبتدى والخبر خبر المبتدى الأول طيب جملة يتربص من المستفى الخطر معناه هو أن يعرض الإنسان نفسه عن المرح ليتدوّجها ويطلبها ويطلبها إليه وسمي خطبة إما من الخط بمعنى الشأن لأنها لأن هذا شأنه عظيم وإما من من الخطابة لأنها مقرونة بالقرب طلب الإنسان الزوجة إلى نفسه يكون مقرونا بالقرب حتى أنه كان في مسألة يأس الصاطب بالمرأة وأهلها وخطف فيه يعني يتكلم بخطبة ثم يبدي أنه يرغب، وربما الآن في وقت الحاضر يصدر طلب المرأة بخطبة كتابية يكتب من فلان لفلان ويأتفع ما يحتاج إلى بيانه في رغبته في هذا المرأة ولكن مع هذا يفرقون بين الخطبة بالكسر وبين الخطبة بالضم؟ فيقول الخطبة هي القول المجتمل على الوعد والتركيب وما أشبه هذا والخطبة هي طلب المرأة لتكون زوجة للخاب وقول من خطبة النساء النساء هل عامة ما في أحد هنا قد أهل النساء هنا عامة لكنه يراد بها الخاص أو نقول إن أل هنا للعهد العهد الذكر وهو قوله لا لا تعلق الخالب وهو قوله أزواجا يعني لا فيما عارض من خطبة النساء يعني المذكورات وهن الأزواج تؤفى عنهن أزواجهن واضح وعلى هذا فتكون أل هنا للعهد الذكر لكن اللفظ جاء بغير اللفظ بل جاء بالمعنى بخلاف قوله تعالى انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا فعاصى فرعون هذا ليس الذكري لكنها جاءت باللفظ الأول تماما وكما في قوله مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاج والمصباح مصباح المذكور الزجاجة يعني المذكور إلى آخر. طيب هنا النساء عادت إلى الأزواج بالمعنى فيكون المراد بالنساء هنا من <تصفيق> التي توفي عنهن أزواجهن فيما عرضتم به من خطبة النساء أي بالقوة القوم أو أكننتم في أنفسكم بدون قوة أكننتم أي أخفيتم وأضمرتم في أنفسكم بأنكم ستتذوجون هذه المرأة التي توفي عنها زوجها ولكن بدون أن تخبروها أو تخبروا أحد لكن تضمروا طيب وإذا كانت امرأة لم يتوفى عنها زوجها وليس مع أحد هل للإنسان أن يكن في نفسه من سيتذوجها؟ نعم نعم في الشب يجوز إذا كان يجد يخاطبها بصريح الخطبة فإن إضماره في قلبه أن يتذوجها من باب أولى طيب وهذه تأتي بالفائد الحقيقة أن هذه فائدة انطمرت جاءت قبل الوقت قال أو أفلاند علم الله أنكم ستذفرونهم علم كلمة علم مشتق من العلم. وقص سبق لنا أن علم إدراك الشيء إدراكا جازما كمبي مطابقا إدراك الشيء إدراكا جازما مطابقا مثل أن أدرك أن هذا مصحف مطابق ولا لا وجازم طيب. خرج بإدراك عدم الإدراك ويسمى جهلا يسمى جهل. إنسان ما يجعل الشيء يقوله شهادة أبوه ما عدم هذا ليس عنده علم بل جهلا جازما خرج به الشك والظن والوهم الشك والظن والوهم فالظن هو ما يترجح في نفس المر مع احتمال غيره والوهم هو الطرف المرجوح الوهم هو الطرف المرجوح والشف متساوي الطرفين متساوي الطرفين ما في ترجيح على هذا وهذا يقوله العلماء في باب أصول في بحث أصول الفقه وهو غير الشك والظن الموجود في الفقه لأن الشك والظن في باب الفقه هو ما في اليقين يعني فالمترجح ليس بشيء عندهم فلو أن الإنسان كان على وضوء ثم شك هل انتقضوا وروقه لكن ترجح عنده أنه تقض فإنه ما يعمل بهذا الظن لا لا ما يعمل بهذا الظن كان, كان متوضع وشكه الأحدث أم لا وغلب على ظنه أنه أحدث فهل يعمل بهذا الظن لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح حتى يتيقل فالظن في مثل في الأحكام العملية ملحق بماذا ملحق بالشك الظن طارع على المتيقن طيب إذا هنا علم الله قلنا العلم هو إدراف شيء إدرافا جازما مطابقا مطابقا خرج به الجهل المركب لأن الجهل المركب يدرك الإنسان الشيء على خلاف حقيقة غير مطابق فلو سألنا شخصا وقلنا له متى كانت خزوة بدر قال لا أدل هذا جهل بسيط لا أدل جزاه الله خير ولو سألنا شخصا آخر متى كانت خزوة بدر قال الحمد لله الذي نصر نبيه في يوم بدر وسماه يوم الفرقان وأنزل فيه آيات عديدة من القرآن كانت غزوة بدر في السنة الخامسة من الهجرة في ربيع الأول مركب. نعم مركب. جهل هذا مركب, مركب. مركب. لو كان عنده هذا الخطبة هذا جهل وجهل المركب. جهل مركب جهل مركب وما أكثر الجهال المركبين ها وإن كانوا صح. إذن نقول هذا جهل جهل مركب. أيه أسوأ حالا أو الجاهل البسيط؟ الجاهل البسيط. لا مركب. أسوأ حالاً؟ يا. الجاهل المركب. ليش؟ لأن جاهله مركب من جهلين. ها؟ جهل بواقع وجهل بنفسه. هو عند نفسه إنه عالم. وليس عالم فقط جهل نفسه وجهل بالواقع أيضا ولهذا سمه العلماء جاهلا مركب طيب سألنا, سألنا ثالثا وقلنا متى كان هذا القدر فقال أظنها إما في الثانية أو في الثالثة هذا جاهل لكن عنده نوع من العلم إلا أنه شاك صح ولا إلا أنه شاك ما أدركها إدراكا جازما لما قال الثانية صحيح هي في الثانية لكن عنده شك هل هي في الثانية أو في الثالثة طيب الله عز وجل علم محيط بكل شيء أزلا وأبدا كمعنى أزلا وابدا يعني أزلا فيما مضى وأبدا فيما يستقبل ويدخل فيهما الحاضر لأن الحاضر اللحظة التي قبل لحظة الآن مار واللي بعده مستقبل وهي نفسها لا تتقسم هي إما حاضر وإن مستقبل وإما مار لكنها بلحظة تنقسم على كل حال الله عز وجل عالم وعلمه محيط بكل شيء عذلا وأبدا وعلم أن علم الله عز وجل لم يسبق بجهل ولا يلحقه بسيط ولا نقص في الشمول والإخاطة فقد حافل كل شيء علمه ومنها علم الله أنكم ستذكرونهن ستذكرونهن بالقلب القول أو بالقلب بهما جميعا يذكرها الإنسان بقلبه ويدكرها الإنسان بالنسان يذكرها مثل لأخوانه لأبيه لابنه لصديقه وما أشباله لأنه يرغب أن يتزوج فلا أو يذكر ذلك بقلبه يذكر ذلك بقلبه وفي نفسه علم الله أنكم ستذكرونهم ولكن هذا معطوف على قول لاجنا عليكم فيما عرضتهم بإمكانكم النساء وكانهم يفسر ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا قوله لا تواعدوهن هذا نهي ولا خبر نهي ولكن لا تواعدوهن نهي وش الدل حذف النوم لأن تواعدون من أفل الخمسة إذا فرفت النوم فلا بد من ناصر وإن كان قد تحدث كثيرا من نوم الوقاية وقد تحدث أيضا لكن ليس بكثير مع عدم الوقاية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا تدخل الجنة حتى تؤمن، ولا تؤمن حتى تحارب، لا تدخل الجنة. ولم يقول لا تدخلون. معن هنا في هذا؟ ولا تؤمن؟ نعم؟ ولم يقول ولا تؤمنون؟ مع أنها نافية وليس بنافية. طيب، هاه؟ العرب كيفي؟ نقول ال لا نافية وتدخل فيها المضارع مرفوع بثبوت النون المحتوهة للتخفيث. نعم. طيب قال ولكن لا تواعدهن سرا. كلمة سرا ذكر المفسرون كثير منهم أن السر من أسماء النكاح. أي لا تواعدوهن نكاحا وقالوا إن السر من أسماء النكاح لأنه يقع بين الرجل وامرأتهم سرا وقال بعض العلماء لا تواعدوهن سرا أي فيما بينكم وبينهم فيما بينكم وبينهم وإذا نهي عن السر فالعلانية من باب أولي ويختلف الإعراب بناء على القولين فإذا قلنا إن سرا هو النكاح صار مفعولا ثانيا يعني لا توعدوهن نكاح وإذا قلنا إن السر ضد العلانية والمعنى لا تواعدونه وعدا سريا صارت أو مطلقا يعني وعدا سرا وأيا كان فإنها فإن الله عزوجل ينهى عن أن يصرح للمرأة بعدة النكاح إلا أن تقول قولا معروفا إلا هذه ذات استثناء ولكن هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل إن كانت بمعنى لكن فهو منقطع وإن كانت بمعنى إلا فهو متصل هذا من حيث التقدير إن قدرت لا إلا بمعنى لكن فهو منقطع وألامة أخرى معنوية وهي أنه إذا كان ما بعدها من جنس ما قبله فهو منقطع وإذا لم يكن من جنسه فهو مقطوع نعم، طيب هنا إلا أن تقول قولا معروفا هل هو من جنس ما قبله من المواعيد السرّ؟ ليش؟ لأن المواعيد السرّ ليس من القول المعروف. ولا لا إذا أن القول المعروف هو التعريض دون التصريح نعم وإذا كان متصلا لكن لا صح هنا متصل. لأن ما بعدها ليس من جزء ما قبله وعلى هذا فتكون الاستثناء هنا يكون الاستثناء هنا منقطع النحويون يمثلون الاستثناء لل... المنقطع في بقولهم قام القوم إلى حمار اللحمات صحيح هذا التمثيل؟ مش السبب؟ لا من من ليس من جنسه ليس من جنسه ولا مقتصر ولا مقتصر مقتصر حسب تفسير العبودية إن كان المراد إن عباد المتقاصيين ليس ليس لك عليهم سلطان منستثنى منقطع لا شك وإن كان عبادي من جنس قوله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، فالاستثناء متصل، فالاستثناء متصل، وأيهم أيهما أبلغ؟ الأول، الأول أبلغ، وإن كان الثاني هو الأصل، الأصل من الاستثناء متصل، لكن الأول أبلغ، إن عباد المخلصين لا يمكن أن تصل إليهم إطلاقا. ليس لك ليس لك ليس لك عليهم سلطان، لكن من التبع هم الذين يكون لك عليهم سلطان. طيب يقول، إلا أن تقول قولا معروفا، طيب معروف من قبل من من قبل الشر، وهو ما هو قول معروف، التعريف الذي أباحه الله. ثم قال. ولا تعزموا عقدة النكاح نقف على هذا لأن الآن أعلن الساعة ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب وأتنى لما ذكر الله عز وجل التعريض والتصريح وأن التعريض جائز دون التصريح والمواعدة ولو سرا قال عز وجل ولا تعزموا عقدة النكاح. تعزم عزم الشيء شيء العزم على الشيء ناهي التنفيذ. وعقدة النكاح يعني عقده. لأن النكاح عقد بين الزوج والزوجة. فهو كعقود العقود الأخرى كعقد البيع وما أشبه ذلك. وقوله عقدة النكاح يعني الزواج. حتى يبلغ الكتاب أجله حتى للغاية وما بعدها منصوب بها وقوله الكتاب فعال بمعنى مفروض وما المراد بالكتاب الذي ذكر المفسرون أن المراد بالكتاب هنا العدة لأن الله تعالى فرضها فهي مفروضة على أن فعالا بمعنى مفروض يعني حتى يبلغ المفروض أجله والمفروض هي العدة ويحتمل أن يكون المراد بالكتاب هنا ما يكتبونه عند, عند ابتداء سبب العدة من موت أو طلاق أو نحوه بأن يقال مثل توفي في اليوم الفلاني ويكون هذا داخلا في قوله تعالى في سورة الطلاق وأحصل عدة يعني يضبطوها وحرروها وعلى هذا فيكون المعنى الكتاب المكتوب الذي فيه بيان متى كان سبب إيش سبب العدة من وفاة أو طلاق وقوله أجله له آجل الشيء منتهاه وغايته إن حتى يبلغها غايته حسب ما فرض الله سبحانه وتعالى حتى... واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا اعلموا فإنه أمر وأتا به سبحانه وتعالى للأهمية والتحذير من المخالفة اعلموا وهذه الجملة يؤتى بها من أجل التنبيه إنعذم كذا وكذا، لاجل التنتبغ، ويبلغ علمك، ويبلغ ويبلغ علمك هذا الشيء، أن الله يعلم ما في أنفسكم، أي ما استقر في أنفسكم، مما تضمنونه، من كل شيء، ولكن هل يؤاخذنا الله عز وجل بما في أنفسنا؟ هذا يرجع فيه إلى ما تقتضيه العدلة من غير هذه الآية وسنبين إن شاء الله تعالى عند الفوائد وقوله فاحذروه ألف هذه التفريق يعني إذا علمتم هذا فاحذروا الله عز وجل من أن تضمروا في هذه الأنفس ما لا يرضاه سبحانه وتعالى والحذر من الشيء معناه أخذ الحذر وهو الاحتياط وعدم المخالفة واعلموا أن الله غفور حليم لما حذرنا عز وجل قال اعلموا أن الله غفور حليم فإذا أضمرتم في أنفسكم ما لا يرضاه فإن لديكم بابا واسعا ما هو؟ تعرض لمغفرة الله سبحانه وتعالى بأن تستغفروا وتتوبوا إليه وسبق لنا مرارا أن الغفور معقول من الغفر وهو الستر والمراد به ستر الدم والتجاوز عنه وقول الحليم الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن مستحقها كما قال ابن القيم في النورية وهو الحليم فلا يعاتل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه الحليم هو الذي يؤخر العقوبة عن من يستحقها وضده من ليس بحليم من يعاجل بالعقوبة والله عز وجل قرن هنا بين المغفرة والرحمة وهو الحلم يتبين أن تأخيره للعقوبة من أجل أن يتعرض الإنسان لأسباب لأسباب مغفرته ولهذا جمع بينهما غفور حليم، فهو يغفر الذنب لمن تاب منه وهو يحلم فلا يعاجل عبده بالعقوبة سبحانه وتعالى وكل هذه الأشياء اعلموا واعلموا واحذروا وما أشف ذلك تدل على عظم عقد النكاح وأنه أمر لا يجوز التلاعب به أبدا ولهذا كان النكاح في عقده وحله جده جد وهزله جد أيضاً فالنكاح ولو كان هزأا ينعقد والطلاق ولو كان هزأا يحصل به الفراق كل ذلك من أجل البعد عن التلاعب في هذا العقد العظيم الذي له خطره ثم قال تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن نقول في لا جناح هنا كما قلنا في الأول إنها نافر الجنس وجناح اسمها مبني معها الفتح لأنه مفرد وقول جناح أي اسم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن لما كان الإنسان قد يتوهم أنه إذا طلق الزوجة بعد أن عقد عليها أن عليه اسما في ذلك ليش لأنه كسرها وربما تتأثر تأثرا كبيرا ليش هذا الرجل بعد أن عقد عليها ذهب يطلقها لماذا فينفر الناس منها ولا يتزوجونها فبين الله عز وجل أن ذلك ليس فيه كنا علينا إذا طلقنا المرأة من دون أن نمسها واضح؟ ولهذا قال ما لم تمسوهن قوله ما لم اختلف أهل الإعراب في إعرابها فقال بعضهم إنما مصدرية ضرفية أي مدة دوام عدم مسكم لهن. أي مدة دوامي عدم مسكم لهن. وقال بعضهم إنما شرطية فهو من باب دخول الشرط على الشرط يعني لا جناح عليكم يطلقهم النساء إن لم تمسوهن نعم وهذا يأتي في اللوات العربية كثيرا أي كون الشرط الثاني شرطا في الأول ومنه قوله تعالى فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فهنا شرط في شرط ومنه قول الشاعر إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاطل الزنزانها كرموا فيكون الثاني شرطا في الأول أيهما السابق نعم إذا دخل شرط على شرط فالسابق الثاني نعم كلما دخل على شرط على شرط فالسابق الثاني فهنا يقول إنما شرطية وأن تقدير الآية لا جناح عليكم إن طلقتم النساء إن لم تمسوهن، إن طلقتمهن إن لم تمسوهن، يعني أنه إذا طلقها بدون مس فلا جناح عليكم والمعنى واحد ولكن الاختلاف في الإعراء وقولوا تمسوهن فيها قراءة ثانية تماسوهن نعم وكلاهما بمعنى واحد والمراد به الجماع لكن جرت عادة العرب والقرآن بلسان عربي مبين أن يكنوا عما يستحيا من ذكره صريحا بما يدل عليه بما يدل عليه فهنا تمسوهن فيها قراءة تمسوهن وتمسوهن ولكل منهما وجه فعلى قراءة تمسوهن نعم لأن الجماع مس من الطرفين، فكل من الزوج والزوجة يمس الآخر. أليس كذلك؟ وعليه قول تعالى: فتحري راقبة من قبلي أن يتماسا. وأما على قراءة المس الذي لا يفيد إلا وقوع الفعل من جانب واحد. نعم. فهو أيضا واضح لأن حقيقة الفاعل من الزوج الرجل فهو ماس ومنه قوله تعالى ولم يمسسني بشر نعم مريم أن يكن ولد ولم يمسسني بشر فجعل المس من جانب واحد وهو الرجل و... وعلى هذا فهو ف... ينبغي لنا أن نقرأ بهذا مرة وبهذا مرة وعلى قاعدة بعض أهل العلم يقولون إذا اجتمع قراءتان في أحدهما أو في إحداهما زيادة حرف فينبغي أن نأخذ بما فيها زيادة الحرف لأنها أكثر ثوابا إذ أن الحرف الواحد من القرآن فيه عشر حسنات فإذا كان كذلك فإننا تتبع القراءات التي في هذه الحروف، نعم، ونأخذ بها، نقرأ بها، ولكن هذا القول فيه نظر، بل الصواب أننا نقرأ ها؟ بهذا مرة وبهذا مرة، لأن اختلاف القراءات كاختلاف صفات العبادات، وقد مر علينا أن العبادات الوارد على وجوه متنوعة، الأفضل، ها؟ أن تفعل هذه مرة وهذه مرة حتى تأتي بسنة كلها هذه أيضا تفعل هذه مرة وتقرأ بهذه مرة وبهذه مرة حتى تأتي بكل الوجوه التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يجب عليك أن تتيقل أنه قد قرأ بهذه القراءة فلا تتخرص فإذا نسيت فقرأ ما علمت لأنك لو تقرأ بشيء على سبيل الظلم قلت على الله ما لم تعلم والمثلة خطيرة إنما من من الله عليه بمعركة القراءات فإن الأفضل أن يقرأ بهذا مرة وبهذا مرة إلا في حضور العامة حضور العامة لا اقرأ بالقراءة التي بين أيديهم لماذا؟ لأنك لو تقرأ بقراءة خارجة عما في أيديهم البس عليهم وحصل في هذا أشكال لأنهم إن اعتقدوا فيك العلم والحفظ كانوا كيف القرآن كذا يختلف وإلا نسبوك إلى الجهل وعدم المبالات بكتاب الله عز وجل وقالوا هذا فلان إمامنا ما يهمه نعم في غلط لم يغلط معناها الحن من باب أولى العوام وعلى هذا فنقول إن الأفضل لا كما قاله بعض وحد العلم إن أن تتبع القراءات التي فيها حرف زائد على القراءات الأخرى بل الأفضل أن تقرأ بهذا مرة وبهذا مرة ومنه قوله في في الفاتحة مالك يوم الدين ومالك يوم الدين نعم يقول الأفضل نقرأ هذا مرة وبهذا أخرى لأجل أن نأخذ بكيوتر القراءتين قول ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا يعني تجمعوا بين الأمرين بين أن لا تفرضوا لهن فريضا وبين أن لا تمسوهن فلا جناح عليكم إذا طلقتمها المرأة بعد العقد بدون مسيس وبدون تسمية مهر وتسمية المهر من عدمها لا له ثلاثة أوجه إما أن يسمي المهر ويعينه وهذا هو الأفضل كذا عبد الله إما أن يسمي المهر ويعينه وهذا هو الأفضل بأن تقول بأن يقول يعين الرجل الزوج المهر فيقولنا أريد أن أتزوجها بخمس مائة ريال. فيقول الولي زوجت ابنتي بخمس مائة ريال. هذا ما هو مسمى. نعم. أو يسكت يقول زوجت ابنتي ويقول قابلت. أو يقول زوجت ابنتي ويقول الزوج بشرط ألا مهر لها. فيشتري عاجم المهر. هذه ثلاث صور إذا عين المهر فالأمر فيه صح ويثبت ما عين نعم وإذا سكت فهذا هو الذي في في هذه الآية ما لم تمسوه أو تفرضوا لهن فريضا نعم وأو هنا على القول الراجح حرف عطف معطوفة على تمسوهن وليست كما قال بعضهم إنها أو بمعنى إلا يعني ما لم تمثلهن إلا أن لهن فريضة فإن هذا فيه ما يستقيم مع الكلام طيب المهم إذا تزوجها بدون أن يسمي لها مهرا فهو ما في هذه الآية إذا تزوجها وشرط عدم المهر فهذه الشرط فاسد لكن هل يفسد العقد أم لا في هذا قولان لأهل العلم فقال جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام من تيمية إن النكاح باطل ولا يصح إذا شرط عدم المهر لأنه إذا شرط عدم المهر فقد خالف قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلك في قراءته وأحل لكم ما وراء ذلك لكم أنت بتهو بأموالكم شرط أنت تبتغوا بأموالكم شرط الله الحل يعني يكون هناك مع وأيضا إذا شرط عدم المهر صار ذلك هبة والهبة خاصة بمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال بعض بعضه العلم الطائف الثاني من أهل العلم إن النكاح صحيح والشرط فاسد ويجب لها مهر المثل نعم ما لم تمسوهن أو تفرضو لهن, لهن فريضة تفرضو لهن فريضة يعني كذلك أيضا اللاجم عليكم في أن يقع منكم هذان الأمران لم تمسوهن ولم تفرضو لهن فريض وكما قلت في أول الكلام على الآية إن المرأة قد يكون في قلبها شيء حيث طلقت بعد العقد وقبل الدخول ولا سيما إذا انضاف إلى ذلك أنه لم يسمى لها مهر فإن الناس قد يقولون هذه المرأة لا تساوي شيئا ألسى كذلك؟ نعم قال الله تعالى ومتعوهن قوله ومتعوهن قال بعض المفصلين أو المعربين إن هذه الجملة معطوفة على جملة مقدرة والتقديل فطلقوهن ومتعوهن وعن قوله فطلقوهن مستفاد من قوله لا تناحى عليكم إن طلقتم النساء لأن معنى لا تناحى لكم طلقتم النساء معنى قد أبحنا لكم طلاق النساء فطلقوهن فيكون المراد بالامر المقدر كما قالوا المراد به الإباحة والمراد بالامر المذكور المراد به الوضوء. وقال بعض المعلمين لا حدث هذا التقدير لأن قوله فطلقوهن المراد به الإباحة مفهوم من قوله لا جناح عليكم أن النساء. وما دام المعنى يفهم بدون تقدير. فإنه لا يجوز التقدير لأن التقدير نوع من التأويل ولأن الأصل تمام الكمال آه تمام الكلام وعاد محتياجه إلى آه إلى تقدير وعاد محتياجه إلى تقدير وهذا القول أرجع وعلى هذا فقوله ومتعوهن يعني إذا طلقتموهن وهذا هذا مستفاد من قول الله جل عليكم إن ظلقت مون زاد متعوهن ما معنى التمتع أن نعطي أن نعطيها ما فيه المتعة والبلاغ من زاد أو لباس أو غير ذلك مما تقتضيه الحال والعرف وقوله على الموسى قدره وعلى المقتري قدره في قدره قراءته قدر وقدره وقوله الموسع هو الغني وقوله المقتر هو الفقير الذي ليس عنده شيء قال الله تبارك وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا اللي خشة الإنفاق وكان الإنسان قطورا أي منوعا فالمقتر معناه الذي ليس عنده شيء أو الفقير والموسع الغني الكثير المال فعلى الموسع قدره أو قدره أي ما يناسب حاله وعلى الفقير ما يناسب حاله والجملة هذه قيل إنها استئنافية لا محل لها من الإعراب تبين مقدار الواجب الذي أوجبه الله في قوله ومتعهن وقيل إنها في موضع نصب على الحال من الواو في قوله متعهن يعني متعوون حال كونكم موسرين أو محسنين على الموسى قدره وعلى المقتري قدره أما إعرابها فإن على الموسى خبر مقدم وقدره مقدم مؤخر وعلى المقتري أيضا خبر مقدم وقدره مقدم آخر ومتاعا بالمعروف متاعا هذه يحتمل أن يكون اسم مصدر يعني مفهولا مطلقا عامله قوله متيعون يعني تمتيعا بالمعروف تمتيعا بالمعروف هنا بمعنى تمتيع مثل كلام بمعنى تكليم وسلام بمعنى تسليم وما أشبه وعلى هذا فيكون إعرابها مفعولا مطلقا ويحتمل أن يكون حالا يعني حال كون القدر أو القدر متاعا بالمعروف وقوله متاعا بالمعروف ألبهنا للمصاحبة يعني معناه يقتضيه العرف يقتضيه العرف وكان في الآيات التي مارسنا من التحويل على العرف مما يدل على أن العرف له اعتبار شرعي متعامل المعروف حقا على المحسنين حقا منصوبة على أنها مفعول على أنها مصدر لفعل محذوف يعني وحق ذلك حقا على المحسنين أو على أنها مصدر معنوي لقوله متعوه حقا نعم أو على أنها مصدر على أنها صفة لقوله متاعا يعني متاعا حقا كل الأوجه هذه لا ينافي بعضها بعضا من حيث المعنى والحق هو الشيء الثابت رحمه الله الشيء الثابت اللازم هو الحق والحق إما أن يكون في الأخبار وإما يكون في الأحكام فإن كان في الأخبار فهو الصدق وإن كان في الأحكام فهو العدل وقد يجمع بينه وبين الصدق فيحمل الصدق على الخبر والحق على العدل مثل قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعادلا قال العلماء صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام وقوله على المحسنين يعني على الفاعلين الإحسان المحسن اسم فاعل من أحسن أي قام بالإحسان وعمل به والإحسان هنا ما كان موافقا للشرق فإذا قلنا بالعدل صار المرابب الإحسان الفضل الزائد كما في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان فالإحسان تارة يراد به موافقة الشرع ولو كان شيئا واجبا وتارة يراد به ما زاد على الواجب وهذا إذا قلنا, بماذا؟ إذا قلنا بالعدل كما في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وقوله على المحسنين يعني هو المحسنات <تصفيق> لأنه يخاطب الأزواج لأن الزوجات منهم بمكة عن أزواجهم لأنهم لا لا خاطبات نعم الله 10 يستفاد من الآجة 20 ثوائف أولاً وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها من أين؟ لا من قوله يترفص لأنها خبرا بمعنى الأمر ويستفاد من عمومها وجوب العدة على المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة أو كبيرة من أن يتوأخذ أزواجاً وأطلق ويستفاد منها أيضاً وجوب العد على المتوفى عنها زوجها سواء دخل بها أم لم يدخل، من قول يذلون أزواجاً لأن الزوجة تكون زوجة بمجرد العقد بمجرد العقد بخلاف الطلاق فإن الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه تقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتمهم منا ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعالدتونا واضح؟ فهذا نرد أحدهما كلاهما تزوجا أحدهما مات قبل أن يدخل والثاني طلق قبل أن يدخل على زوجة الأول العد والثاني ليس عليها كذا ولزوجة الأول المهر كاملا ولزوجة الثاني نصف المهر كذا ولزوجة الأول الميراث والثانية صح؟ يعمل الغلال لأنهما ما يمحل لأنهما ما يمحل طيب المهم إذا ما, إذا ما, ما هو زوج ستطلق هناك ولا ألف تعدين طيب إذن عموم يشمل هشمل إيش من دخل بها ومن لم يدخل طيب عموم الآية يتناول الحامل وغير الحامل يتناول الحامل وغير الحامل من أين يؤخذ؟ من قولها هزواجه يسمى الحامل وغيره لكن الحامل خصص في آية الطلاق وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حاملهم طيب لمعترض أن يعترف ويقول بين الآتين عموم وخصوص وجهه فلا يمكن أن تخصى إحداثما بالأخرى إلا بدليل ولهذا ذهب عليهم أبي طالب بن عباة الله عنهم إلى, إلى أنها تعتد بأطول الأجلين جمعا بين الآتين عرفتم؟ ما هو الجواب الجواب أن السنة دلت على تقديم عموم آلة الطلاق حيث إن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وعلى هذا فيكون. عموم آية الطلاق مقدما على عموم آية البقرة ورجمة طيب ويستفاد من من الآية الكريمة وج وجوب انتظار المرأة بنفسها مدة العدة بحيث لا تتزوج ولا تتعرض للزواج. يقول يتربصنا بأنفسهن كما تقول انتظر بكذا وكذا تربص بكذا وكذا يعني لا تتعجل ويستفاد من الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في وضع أربعة أشهر وعشر أو بفرض أربعة أشهر وعشر ومشى الحكمة دين ليتبين الحمل وهذا فيه نظر لأن الحمل يتبين في مدة أقل ولكنه سبق لنا تعريفه في هذا وهو كل ولا لنا تعابودية هذا ما ما ما في ما في تصرف ما لا في تصرف لكن يقول حكمة معقولة أربع وعشرين وعشر ثلث السنة وثلث الشهر لأنه في الجاهلية كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها تبقى حولا كاملا حولا كاملا فبرز الله من هذا الحول ثروة ومن جنس الشهور ثلث الشهر طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن العدة إذا انتهت جاز للمرأة أن تفعل كل ما كان معروفا من تجمل وخروج من البيت وغير ذلك هذا <مؤلف> بناء جهود فلاجنة عليكم فيما فعلنا في أنفسنا المعروف ومن فوائد الآية الكريمه أن الأولياء مسؤولون عن عن مورياتهم من أين يحصل من قول فلاجنة عليكم ولم يقل فلاجنة عليهم مع النفتد. الحديث عن المرأة النساء لكن ذا فلا عليكم كأنه أشار إلى أن الرجال لهم ولاية على النساء يكونون مسؤولين عنهم ومن فوائد الآية الكريمة اعتبار العرف لقوله المعروف وقد مر علينا مرارا وتكرارا أن العرف معتبر إذا لم يخالف الشرط خالف الشعر فلا سبع معتوان. نعم، ومن فوائد العادة الكريمة إثبات علم الله عز وجل بالظاهر والخفي. نانه يُخذ من قول بما تقول الله وما تعملون خبير، والخبير هو العليم ببعض الأمور، ومن علم ببعض الأمور كان عليما بظواهرها من باب أولى. ثم قارع تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه النساء الى اخره يستفاد من هذه الآية الكريمه جواز التعريض في خطبة من عنها زوجها من قوله لا جناح عليكم وقد سبق لنا التعريض معنى كده طيب ويستفاد من الآية تحريم التصريح بعدة المتوفة عن زوجها بخطبة معتدة من وفاته تحريم التصريح بخطبة معتدة من وفاته وفاة بقوله فيما عرضتم به فنفى الجناح عن التعريض وهو دون التصريح والتصريح محرم طيب استطراضا من الفوائد نقول إن خطبة المعتدت تنقص إلى ثلاثة أقسام تحرم تصريحا وتعريضا وتباح تصريحا وتعريضا وتباح تعريضا لا تصريحا نعم تحرم تعريضا وتصريحا وتباح تعريضا وتصريحا وتحرم تصريحا لا تعريضا طيب متى تحرم تصريحا وتعريضا في الرجعية لغير زوجها فيحرم على الإنسان أن يخطب المرأة الرجعية لا تصريحا ولا تعريضا و ورجيه من هي المعتدّة التي يجوز لزوجها أن يراجعها بغير عقد هذه رجعية والتي تحرم أتحل تصليحا وتعرضا تحل, تحل مط هي البائن من زوجها إذا كانت تحل له البائن من زوجها إذا كانت تحل له مثل المطلقة على عوض المطلقة على عوض والمختلعة والفاسخة على سبب، وما أشفى ذلك المهم أن القاعدة ما هي هي المبانة زوجها إذا كانت تحل له فيجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصليحا وأن يتزوجها فلو طلق الإنسان مرأته على عوض طلق امرأته على عوض ثم بعد ذلك ندم وهي أيضا ندمة يجوز يخطبها من أهلها؟ نعم يجوز أن يخطبها ويجوز أن يتزوجها طيب والذي يقعه تعريضا لا تصريحا كل مبانة لغير زوجها يعني يجوز كل مبانة يجوز لغير زوجها أن يعرض بخطبتها بدون تصريح مثل متوفى عن زوجها والمبانة بطلاق الثلاث أو بفصل أو نحو ذلك عرفتم هذه أقسام الخطب م? البكر البقر إيش البقر البقر مين الم... معتدة كلامنا عن المعتدة كيف نرسم شو بقول؟ إنه تُستعليمات تصيحة البقر معتدة برا مين؟ مين؟ توصف أنا زوجي قبل أن يدخل من عليه من تدخل في المكان؟ يعني مثل ما قال خشات المجال الرسم. وأنت حقي أول الناس في النظام، لكن هالمرة هي ما في شيء ما في ما في أصله ما في أصله. طيب. الدليل على جواز التعريض دون التصحيح المتبع عنها زوجها هذه الآلة. هذه الآلة ويقاس عليها كل مبادلة من زوجها. لأن لأن لها لها علاقة بزوجها من جهة وهي مفصل عنه من جهة أخرى أما رجعية فلأنها زوجة كما قال تعالى في سبعة والمطلقات هي تربط سبيا مفصلا ثلاثة خروء إلى أن قال وهو رتؤن ح حب رتؤي ثلاث الشخص إذا كانت حل له حواتع أنها زوجته فيحل له أن يخطبها وأن يتزوجها وقولنا إذا كانت تحل له احترازا من المبانا بالثلاث المبانا بالثلاث لا يحل لذوجها أن يخطبها مطلقا يعني ما تحل له طيب ثم قال ويستفاد و... و... من هذه الكلمة جواز إضمار الأنسان في نفسه ما لا يحل له أن يفعله بجوارحه نعم، لقوله أو أفنتم في عن مفوسكم، نعم، ومن فوائد لاهية كريمة جواز ذكر الإنسان المرأة المعتدة، نعم، في نفسه ولغيره، لقوله عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَ فقال فلو قال شخص إِنَّنِي أُرِيدْ أَنْ أَتْزَوَّجْ إِمْرَأَةِ فُلَانَ لِيَتْتَوَفَّ عَنْهَ زَوْجُهُ يقول الحد خير يجوز ولا ما يجوز يجوز ولا حرجه وكذلك لو ذكر في نفسه لكن الذكر في النفس هل يغني عنه قوله أو في يمكن أن يغني عنه وإلا فإن ما في القلب يسمى ذكرا كما قال الله تعالى في حليل القدس لمن ذكره في نفسه ذكرته في نفسه فما أضمره الإنسان في نفسه فهو ذكر وحديث ومن فوائد راية الكريمة أنه لا يجوز للإنسان أن يواعد الم... المعتدد من الوفاة أن يواعد النكاح فيقول إذا انتعت عدتك فإني سأتزودك لقوله ولكن لا توعدهن سرا ومن فوعدها أن تعريض بخطبة المتوفى عنها زوجها من القول المعروف غير المنكر لقوله إلا أن تقولوا قولا معروفا ومن فوائد الآيات الكريمة تحريم عقد النكاح في أثناء العدة لقوله ولا تعزموا عقد النكاح حتى لو كتاب وأجلا هل يأخد هل يتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي أن النكاح باطل نعم من الدليل من قوله من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط إذن لو تزوج الإنسان امرأة معتدة نعم فإن النكاح لا يصل طيب وهل تحل له بعد انقضاء العدة ولا ما تحل فيه خلاف فمن أهل العلم من قال لا تحل له ومنهم من قال تحل له الذي قال لا تحل له فنا قوله على قاعدة معروفة في الفقه وهي من تعذّر شيئا قبل أواني على وجه محرم ما؟ مو قبل وهذه القاعدة لا أصل من السنة، وهو منع القاتل من من الميراث، يعني يخشى أن يتعجل القاتل لعجل أن يرد، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه إن رأى الحاكم أن يمنعه منها فعل. وإلا كذا وربما يحمل ما روي عن عمر في ذلك على هذا الوجه أن فعله غلط عنه ليس سنة ولكنه عقوبة وتعزين فإذا رأى الحاكم أن يمنع هذا